والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وعقيم الوزن بالقس ولا تفر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها حاكلة والنقل ذات الأسمان والحب ذو العص والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفطار وخلق الجانبين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يمتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعمام فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّنَا عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الفقران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تخرجوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تخرجوا من أقطار السماوات والأرض. لا تستطيعون إلا بالقوة فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُغْشَى عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنَ النَّارِ نُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فإذا شُقَّ السَّمَانُ فَكَانَتْ مُغْبَطَةً كَذِهَا فَبِأيِّ آلٍ رَضِّكُمَا تَدْبَالٌ فَيُومَ إِذِ الْلَّيْسَ الْوَعْدَ بِهِ إِنَّهُ وَلَدٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُحْرَثُونَ الْمُجْرِمُونَ لِإِثْمِهِمْ فَيُقْضَىٰ بَيْنَهُمُ الْوَاثِ وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنازا فبأي آل ربك ما تكذبان ذوات أثمان فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ مِنْ خُلِيقَاتِهِ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى خُرُوشٍ دِفَافٍ هَلْ مِن مُّسْتَطْرَقٍ وجن الجنة إذا فبأي آلاء يرضيكم ما تسببان فيه النفاقات قبل أن يطمئن الناس لم يطمئن الناس قبلهم ولا جان فَبِأَيِّ آلَاءٍ يُرْبِكُ مَا تُكْذِبَانِ كَأَنَّهُمْ الْيَاقُوسُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءٍ يُرْبِكُ مَا تُكْذِبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ؟ فَأَيْنَ إِلَٰهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِنْ دُونِهِ مَن زَكَّى فَأَيْنَ إِلَٰهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَانَ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناه نصاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهن خيرة حسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان أورن قصورا في الهيال فبأي آلاء ربك تكذبان لم يطمثهم إن شعوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خصر وعبطرين شسان يا بني اني ارا ربكما تكذيبا تبارك ربك بالجلال والاكبار